ويقول هذه الكلمة ثم يعود إلى غيبوبته والله إنني أدركت أقواما مغمن عليهم إن بعضهم إذا جاء وقت الصلاة يقوم لوحده ثم يصلي ثم يعود إلى غيبوبته والله على ما أقول شاهد والله لو لم يعلم الله ما كانوا عليه من الصدق حين كانوا يصلون لما